فَأَمْدِدْ بَصَرَكَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُور ثم أعد البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاطئا وهو حكير ولقد زينا السماء الدنيا بنصافيح وجعلناها رجوما للشياطين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 فكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سأنهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم, إن أنتم إلا في ضلال كبير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 إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض أنو لم تمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم شاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أَوَلَمْ يَرَوْا إِذَا الْطَيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَاتٍ وَيَقْبِرْنُ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَانِ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ أَمَنَ هذا الذي يَرزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُوَّ فِي عَطُوٍّ وَنُفُورٍ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَاءً أَمَن يَمْشِي سَوِيًّ أَمَن يَمْشِي سَوِيًّ عَلَى صِرَاطٍ مستقيم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 فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيءَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إن أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَتَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ظَلَلٍ مُبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا أُوْقُمُ غَوْرًا فَمَن يَأْتِي قُمْ